الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأثنان والأثنان على خير صنف الله يا جزيئي وعلى آله وصحبه ومشار على كبيله من نهجه وافتدى بهذه والسلم لسنته إلى النجين أما بعد فأخضر صلى الله عليه وسلم أن للزوجة على زوجها أن ينفق عليها أن يرزقها ويكسوها بالمعروف وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أن هندة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح من السيح إن رأى أبا رجل شحيح من السيح أفآخذ من نفقته فقال من ماله أتأكل من ماله فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكثيك وولدك بالمعروف فقال خذي من ماله ما يكثيك وولدك بالمعروف وفي هذا الحديث أوائد منها وجوب النفقة على الزوف ولذلك اتحقت المرأة أن تأخذ من ماله قدر ما يجب عليه أن نفذ وفيه دليل تدل به بعض العلماء على أن العبرة في النفقة للزوجة للزوج لنقناية فيك وولدك تجعل العمر راجعا إلى الزوجة وصورة المشعلة لأن كانت الزوجة غنية والزوج فقير فهل ينفق عليها نفقة فقير أو نفقة الغني إذا قلنا العبرة بالزوجة ينفق نفقة الغني وعن قلنا العبرة بالزوجة ينفق نفقة فقير فتتأكي هذه المسألة إن شاء الله تعالى وأنا الصحيح أن الزوج ينفق نفقته هو إن كان غنيا أنفقت نفقة الغنى وإن كان فطيرا أنفقت نفق نفقة الفقر وسنبلل هذه المسألة إن شاء الله لكن هذا الحديث استدل به من يقول إذا أمرنا الزوج أن ننفق فالواجب عليه أن ننفق على حسب حال زوجته لا على حسب إحال هو لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال خذ من ماله ما يبحيك ما يكفيك وولدك بالمعروف وجعل الأمر راضي إلى كفايتها هي وأن العبرة فيها لدى الزوز كذلك استدل به بعض العلماء على مسألة اللطيفة وهي مشألة الظفر ومسألة الظفر أن يظن شخص شخصا في حق فمثلا يعمل عنده ولا يخطيه رائعه أو مثلا فاختصب له مئة ألف أو عشرة آلاف ريال وشاء الله عز وجل أن هذا المضروم ظفر بمال للرجل الذي ظلمه فهل له الحق أن يأخذ خفية دون علم الرجل وهل له الحق أن يتسلق على ماله بحكم المضرمة لأن هند رضي الله عنها تسلقت على مال أبي سفيان رضي الله عنها بالإشفاق فأخذ له بعض الظلماء أنه إذا تبك الإشفاق جاز له أن يأخذ من الماله بقدر ما ظلم به والصحيح أنه لا يجز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدل أمانة إلى من اعتذنك ولا تخل من خانك فلو أن عاملاً ظفر برافقه من مال من يعمل عنده فقد خان الأمان لأنه مؤتمر على رعاية هذا المال وأن حديث هند هذا فلا يدل على نسبة الظفر بالأموم لنقول الأصل أن تحفظ الأمانة وجاء حديث هنب في مسألة الأزواج والزوجات لأن الزوجة إذا اشتقرت ربما تعرضت للحرام ولأن الزوجة إذا أخذت لا يفهمها زوجها وتستطيع أن تقول له نعم قل ظلمتني في تداوكك ولكن الرجل إذا كان أجندياً عن مال الرجل فإنه يتهم ويتركب على ذلك من الظرر ما لا يفهم الذي يظهر الله أعلى الحديث نجزى لا قتله من كل وجه إنما هو باب القيام وقال يقاط على الزوجة وفي الحقيقة أن تخصص زوجة أو أقوى أو لا ولذلك لا يقضى القول بالعمل الشاهد أن هذا الحديث يدل على أنه يجد على الزوج أن ينفت على زوجته وقال صلى الله عليه وسلم في الحبيث الصحيح كفى بالمرض إثناً أن يضيع أن يقوم كفى بالمرء إثنا أن يضيع من يعود والذي يعوده إنهم هم الأقرب من زوجته وأولاده وهم أقرب من أسهله لمن يتولى رعايته فقوله كذب المرء إثنا يدل على أن الأصل أن يقوم عليهم وأن الأصل واجد عليهم أن يقوم برعايتهم وسد حاجته وخلته بأمورهم وشعونهم وأما لدناء على هذا دم دل دليل الكتاب والسنة وإجناء الأمة على أن النفق تواجه وفي هذا عدم من الله سبحانه وتعالى بين أجواج الزوجات الرجل أعطاه الله خطوقاً المرأة أعطاها خطوقاً فكانا أن الرجل المطالب لأن يؤدي حق المرأة وكانا أن المرأة مطالبة لأن تؤدي حق الرجل في إراشه وعثته والقيام على بيته وولده وإشان تبع له كذلك الزوج مطالب بحقوق راجبة عليه فعزل ربنا سبحانه وتعالى بيننا الاثنين لقص الحق وهو خير الصاثمين ويحكم بالأبل وهو خير الحاكمين سبحانه وهو رب الآمنين يلزم الذين أن قد أزوجته بودا يلزم الزوج لفقة جوجته إذا كان يلزمه أن ينفق على جوجته أنه واجب أن يتركب على هذا أنه إذا لم ينفق يطالب بالنفق لأنها واجدة ومن قصر بالواجد فعليها أن يؤدي ما فرض الله عليه ومن هنا لاستحق القاضي أن يأمره وأن يوجد عليه ذلك ومن حق المرأة أن تشتك إذا من فضت صبرا أو على نفسها وولدها من حقها أن تشتك كما استكت هنب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرها عليه الصلاة والسلام على أنه حق من شقوقها قوله وقوتا النفقى تشمل الطعام والشراب والكسوة والسكن خلال جوالك النفقى الطعام والشراب نتاقض به والكسوة والسكن الذي يقوى إليه يدفع السكن في السكن من وجود ما يزف عليه من المفارس بالمعروف وكذلك اللحاء هذه هي أصول النفقات أجب عن العلمان الشيخ المسلمة أنها هي الأصول الواجهة في النفقات وأن على الزوجين أن يطعن زوجها وذل قرى صلى الله عليه وسلم وأن تطعيمها إذا وفي لفظ أن تطعيمها مما تطعب تبعن. وأن تفسوها مما تفسوها تبعن. فذل على أن النفقات فيها إطعام وفيها تفسو نصف المصنف رحمه الله على تقديل الطعام لأنه تواب الأجان وهو الصلاحها وبإذن الله عز وجل لم تأكل المرأة وجاعث فإنها تضر إلى أمور لا تحمد عقبها وقد تهلف وقد تموت ومن ذلك عن أمر الطعام وحاجة الزجل إليه أحمد الله لهم ضر أن يأكل من الميت فهو حق عظيم وواجب على الزوج أن يتفقد زوجته وأولاده في طعامه وهذا الطعام لا يحشي فيه أن ينظر إليه بنظر عابرة وأن يجبه شكوط أولاده وزوجه ما يظن أن هذا يعبر عمل الله عز وجل فليس كل طعام معتبر وليس كل طعام تبرأ به الزنم وليس كل طعام يعبر به العبد وليس يعبر به العبد لن يدى الله عز وجل فنوعية الطعام وكون الطعام لما يرتفق به وسلامته مما فيه ضرد أو مما يضيع الزوجة أو الولد لبعثه وعدم حده للحاجة إذا من حيث الصفة القدر هذه أمور معتدرة وفصة الطعام وقدره ونوعيته جودته ورضاءته كل هذه نسألها أمام الله عز وجل شق واجب على الزوج أن يبعي زوجته وأولاده وأن يفهم النظر في ذلك لأنها أمانة ومسلوبية كما أنه يحب لنفسه أن نطعم من الطعام الذي فيه رفق فدنه وقوام ذلك الجسد وسلامته من الآفات فواجب أن يتفقد ولده في إطعام وزوجه في الإطعام من هذا الجسد فقد يأتي الزوج بطعام رخيط ويكون في هذا الطعام عدم الكفاية من ناحية القدر أو عدم مستدى الحاجة من ناحية الجوجة والردائر وقد أتيه طعام جيد فيه ضرر على زوجة والولد جيد لله فيما يتسامعه الناد او لا يشفخ الزوجة ولا الولد لكن يشفخ له وقت لابد أن ننظر إلى ما فيه فرح هذا البدن ونسؤل عن هنم الله عزيز عن الطعام كما أنه مسؤولا عن نفسه فأولاده فإنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم عندي الولد من ذلك الدخل نفسه إنما خاطنا بضعة منه فواجد الواجب الشرحي وواجد الرعاية الولد أن يتسقط بإطعامهم على وجه الذي يرى فيه قوان عدانهم الصلاح البدن وسلامته من الضرر قد توجد بعض الأضعنة يطعمنا الأولاد وهي مضرة له وتطعمها الزوجة وهي مضرة للجوز وقد يختلف الطعام من شخص إلى آخر فلو أنه قالت له الزوجين هذا الطعام نقول نبي قل هذا الذي ذكي عليه إنشأت تأثير أولاد لك فهذا الطعام انتبت أنه يزرها حوجوده وأدمه على حد السور وقضرنا هذا الطعام فليش تستطيع أن يفقد أن يأتي للطعام ورمية الجيد لما يقول خلاصة جيدة للطعام لا فلعن يتفقد أن ننظر أحسن الطعام لأن الله عز وجل حتى يكون قد أدى الواجب الذي حرض الله عز وجل عليه بما تبرع به بمثاله وقم الله سبحانه وتعالى وقد يطعي الأولادهم الطعام الضعيف الذي لا يطع يطعي في من بدم نهما الآن بعض الأرجاء والأقوال فيها غداء نافع للبدل ويكون الأبناء في بعض الظروف بحاجة إلى طعام يغضيهم يغضيهم الضوة والجبت على ظروف معينة أطعمة الشتاء ليس كأطعمة الصيد والأطعمة في, في, في حال الإجهاد والتعب والنصر خاصة إذا كان يطبق ذلك لهم ليس كالأطعمة في حال الضحر والراحم فكلها أمور يندغ على الزوجة اللي يتفقدها لأنها أمانة ومسؤولية أن يضخنها بالنعروف ورسل المعروف أن يعطي ويضخنهم طعاما لا يتفقد به ولذلك حيث الله الزوج وجل هذه النفقة بالنعروف وهذا يدل على منظر ينظر إلى من من العرف والشهاد فدل على الإله الأجمنة والأنفنة والأشخاص والإحوال الظروف قد يكون الطعام قاسم وقد يكون مميتا ويرطب بالتدريج لأن بعض العطعمة فيها بعض الأمراض فيها بعض العفاق لكنها أرخف ثمن وأقل كلفا سيذهب ويقول أنا عليها وطعمة وهذا الطعام سأكلين من إذا أردت أن سأكل منه فأكلينه إلا ثلاث فهذا لا يفكره الله لا يعبره لأن هذا الطعام إذا تركض عليه الضرار عليه أو ولده سننتحمل المجردية من عن الله عنه الجامعة وهذا موجود إذن ما يكفيه مطلق أن يكون بالإقعام والأكل والحتى يتفقد وينقض لماذا بيحتاجه الولد وينظر إلى البيئة وإلى راحة الابن دون ظروب فالمرأة قد تشرف حتى إن بعض العلماء يقول إن هندا لما كان تشتفي إلى رسول الله عليه وسلم يقول يشتع هي نشأت في بيت عزي وبيت جاه لأنها كانت من أرفع أسر قريس رضي الله عنها وعرضها وكان لها مكانة وكأنها تريد النفقة قالوا أنك فيها نعم الذي ألفت في حال ثونها عند أبيها فيقول فطن رسول الله صلى وقال خذي من ماله مالك فيك وولدك دمع ربك فرد الأمر إلى الربك ولم يجعله مطلقا فنحن لا نقول أن الزوج يتكلف ما, ما, ما يكون فيه مبالغة وإصراف وإيضا لا يضيع هذا الحق الواجب بأن يختفي بمجرد إطعامهم أي طعام قد لا يشد حاجتهم وقد لا يكون به توام الأداء الولد في صغري يحتاج إلى نوعية من, من الطعام فتقضي بدنه وتشارده وتكون هناك دوغية أربع منها لا تقول بالبدن ولا تساعد وإن كانت الشب الخلس وهناك الوسط بينهما على الوالد أن ينظر إلى هذا كله وإن يرفق بولدي أن ينظر إلى الحاجة التي احتاجها الزوجة نفس الشيء إن كانت حاملة وإحتاج إلى شيء من الطعام إذا كانت في ظروف أكثر عناء وأكثر تأبا ونصبا فهذه كلها ظروف ينظر للزوج أن يقدرها بقدرها وأن يكثل في كلمة فيها في تقوض العمال وكشوة, وكشوة. الكشتاء هو الغطاء الذي على البدن لما يلبس سواء كان مفصل عن الكشت في القميل ونحن يجب من المفصلات كالبردة ومن جمال المكياب والسراوين والحنائب وإنه يكون غير مفصل مثل الإزام والرداء الإذار لأسفل البدل وهو الإحرام مثل الإحرام أسفل البدل الذي يربسه المخلص هذا إذار وأعلاه وقال له رداء فالكسوة تكون بما مفصل وعرض مفصل وهذا يرجع فيه إلى البدل إن جرى العرض أن كسوة الأولاد يكتون بكسوة مفصلة فصلها بقيابا ونظر إلى ما يتناسب مع حاله هو وكذلك أيضا إذا جرد ربط بأنهم يكسرون بالكياب غير المفصلة فيكسيها أن تكون في شيئتهم من غير المفصلة وشكناها, وشكناها سكن الزوجة كذلك الزوجة إذا كانت الزوجة تلبس الإذاس المفصل مثل فتاكين في زماننا من أحيان يكسوها كسرة الصيف وكسرة الشتاء هذا العصر الأصل الكفوة أن لها كفوة الصيف وكفوة الشفاء كما سأجينا ممكن لهم باقيها كفوة ولذلك تنظر الامر بين الإفراء والكفير ومع ضر الذي نزل على المسلمين بهذا التهور الذي أغرق في النساء في المنبوسات حتى أن الأموال لا ينتجع بها إلا أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم فأصلحت لهم قوة على دين الله وأولياء الله عز وجل وقلت هذا لهذا وراء هذه الأشياء الزائفة التي تغيبها النساء فأصلحت فترة عظمها على النساء على الأولى الجمعاء بوجود هذا البلاء وهو الإغرار في من الأساس حتى إنه يدلغ والعياذ بالله من البطل والكفر المعنى أن المرأة تفصل ثوبها بعشرات آلاف ديال لا تبصه إلا مرة صناح وتذهب به لهذه لا يمكن أن تلبسه مرة ثانية حتى ولو في بيته ويقول بعضهم كما نفنع من شكاو الرجال وكثر هذا أن المرأة يقول كيف ألبسه كيف يرى علي السوب مرتين يعني كيف تحبب مناسبتين بسوب مرتين وهذا والله كله من كفر نعمه والإسراء والبذغ الذي يبين الله تعالى في كتابه أنه انفلغ صاحبه الأحدث منه وكنوا يشربوا ولا تصرفوا إنه لا يجب المستفيد وغضب الله عز وجل على من التدية بهذا البلاء حتى إنه قرنه بأعداء إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وانظر في التحذير القرآن إن وجاء بجسم المبدرين كانوا التي على صفة الدوان إخوانا وهو قرنا بالشياطين نشاء الله وسلم العافية ولذلك تجد المرأة التي تبتل بهذا التبذير في كسوتها نشاء الله وسلم تعالى العافية تأمن على قلبها وتجد ولية الله المؤمنة التي تخاف الله وتراقب وتخشاب تجدها تكاسب نفسها عن لباس ولا تبالي لمن ينظر إليها ومع ذلك تجد من الطمأنينة القلب وإنشراف الصدر والبركة النفس والحال ما لا يعلمه من الله يتوني. ولكن للأخرى تجدها مفتولة من مناشرة إلى مناشرة أو من بلاء إلى بلاء وتمسط مالها شكرة عليها لأيوم القيامة نحن الله الشكرا فهو وضع عليها فيه وضع عليها وعلى كل مرأة تعلم أنها مهما لك من جميل الثياب أو ضرر في هذه التشوى في مطالبة الزوج والرهاق وظلمه في هذا مطالبة الأشياء التي يزائد عن حاجتها وزائد عن حقها فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال كلها في مالك وقل ان في من معقل وراء هذه المنبوسات ولو كان من مالها لأن ليست قضيه ما قدر به قد تقول قائله عندي راكب ومجلب إذا كان عند المرعى راكبها فتعلم انها تخدم بنات المسنين وفعلا انها تخدم اولاد المسنين لانها اذا نبشت اذا كان معينا اخرج غير هذا هذا المبنى ودعسنا الى ان شاكلها فتشاهدها اكثر والتي قد تكون عند زوجاً بحيث المادة قبيل المادة وتشاكلها قريبتها ومتعنها ومتعنتها لأن هذه هي تتأثر برؤيتها ثم قد تشعرها المرأة الغريبة فكل هذا من جرى على المسلمين من الضرى الضنزلاء ما نعيشها فأولا كذر إعطاق الأمهار في غير ما طائر ونجعة الغرثة من الأمهار ولو أن المرأة المؤمنة العاقلة نظرت إلى 500 ريال فضلاً عن 1000 فضلاً عن 10 أنها لو خدت بها ثغرة من ثغرات المسيين كم يكون لها من الوحنة والخير والبارد فكم ينصدق في حجرة صاحبتها عن المعنى فهذا لا شك من توقف الله عزيزان أن يوصق الله عزيزان كلام هذه الأموال في ممواتنا فعلى المرأة أن تعلم أن يقين أن حقها على الزوج كثرة الصيف في الشتاء وما زاد على ذلك تريس المواجه وكدع هذا البناء عن إنشاء الأموال ثم تبعه الإغراق في مشاكلة أهداء المسلمين في مذار فهينا وحيئتهم حتى حصل في ذلك من البلاء من التبرج وخروج النساء ومخاطبتهن للرجال وإن فهن لأن تخاطب الرجل بالشاعات وهي تعطي معه وتعطي ولن كانت من أدخى من الطقيات فلتعلم أن الرجل قد يكون به مرض وقد تكون به فتنة وهذا كله في اعتداء لفذيذ الله عن الرجل شعرت له ولم تشعر ولا أمر هي الدنيا بما فيها فتنها وهواها لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة ما فعله معصية الله وانتهك من فجود الله إلا إلى ولج قبره لقد كنت في غصلة من هذا فكشفنا عن غطائك فظهروا خلينا الحديد فإذا علمت المرأة أنها ستشأل عن كل ديان تنفقه وعن كل ديان ترهق به زوجها دوجه. وترهق به والديها أن الله يساعدها عن ذلك كل حاشة وحنشة. قبل أن يحاسفها الله في الجهة فهذا بلاء العظيم ولا ينفل علاج هذا الغلاء إلا بالصالحات القائم فال إذا كنا قدوة قبل ريهين وأن يكون قدوة قبل أن يتأثر به من الغيب لأنه إما قدوة الخير أو الشخص وإذا كانت الصالحة حافظ وهجف من اجتمع لا يباني بالقيل والقال ولا يباني بالنظاهر فعندها سيتغير كثير من المختار ويصرف كثير من المشهد وعلى كل شال نسأل الله بعذته وجلاله أن يهدينا وأن يعطينا وأن يذيب هذا الظلام فالذي من المرأة على زوجها كثرة الصيف وكثرة الشتاء ما وراء ذلك فضل وليس بفرد فضل وليس بفرد يكثوها كثرة الصيف وكثرة الشتاء ولكن لو أن المرأة تلية وهي صالحة ودينة وتحتاج إلى زوجها ونظر الزوج إلى أنه لكان في كل مناسبه يلبسها فهذا لا شكمه إفتاره وأنه لو أمزها كسرة واحدة في الصجح وكسرة في الشتاء أن هذا يحدث لها شيء من الضرب والحرب وأحب أن يتشانع الله يعجره لكن يتشانع في شجود معقولة ويكون هناك نوع من الابتجان حتى لا يكون هناك كتناً للمرأة فإن المرأة قد يفتم عن دينها وقد فتت وقد يصلت عليها من لا خير فيه وكان بعض الأخيار يقول من عجائل ما وجه عندما تزوج امرأة وزقها الله عز وجل للتعقل في نفقتها فكانت ما تلبس إلا ما يشترها في فدود معقولة ولا تبارد في شيء فسلمت من المجال وسلمت من الحفلات وسلمت من المناشبات لماذا لأنها تجمت بالأصل ما عن فقط ولا أشهر. ولكن تجد الأخرى التي تبتلية للإنساء تشد الغير أن يرى ما عليها وإذا حبث المرأة أن يرى ما عليها فتنهى الشيطان ففي المرة تقول أن تراها أن رأى غيرها ثم المرة تانية أن رأى الرجل بالشابة لنا فتفتر في دينه صلى الله عليه وسلم والآبية وربما تكون في تكون بها يكون لها بها شقاء لا سعيد أن أله أبدا المرأة تتقل لعز الجرهاب ويلاد بعضها بعضها والله جل وعنا يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان فمسألة الإنساء القصوة والإغراق فيها أن المرأة تذكر أن يذهب هذا المال من يذهب وكيف يتشفر هذا السوق وتفصيل السوق على أي نمر من النظر الكفار سنجيده للكاثر شعرنا عنه النشور متابعة للكاثر شعرنا عنه النشور اغراء الله يقول أن هذا الزعب وكن هذا له أغرار رتبعات على المسلمات أن تفكر هذه العراق وأن تعلن أن الشر لا يكتصر على هذه اللي, اللي لبثت وإنما يتعجى إلى غيرها فمشاء الله الأظيم أن يذبح المسلمين ويعيد المسلمين من الفيتها يعيد المسلمين من الفيتها ما ظهر منها ومعرفة لما يتنظر للمجنان أن يكون النفر فياد لها وخشرتها وخشرته وفيشوثه إياها بما يصلح لمذنها بما يصلح لمذنها يقول لنا الطعام طارحاً يمثلح لو كانت مريضة لها طعاماً مريضاً لو كانت صحيحة لها الطعام صحيحة لكن الدواء إذا كانت مريض الشيئات لأنه لا يجب على الدواء لكن سنبقى إن الله على كل حال أن هذه النفقة بالطعام والكسوة ينبر فيها إلى ما يخرج لنسب المرأة نعم. وثلث العلماء رحمه الله هل العبرة ما ذكرنا بحال الرجل أو بحال المرأة أو بحال هنا العلم ثلاثة أقوال الآن رحمة الله عنه من أهل جميع من قال الحبرة بحال المرأة سراح كانت غنيئة أو فقيرة فالزوج يجب عليها أن ينفق على حال جوجته إن كان جوجته فقيرة فحنيني ينفق عليها نفقة فقيرة ولو كان غنيئة ولو كان جوجته غنيئة يكون فقط عليها نفقة الغنى ولو كان فقيرة وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمة الله عن الحنيئ القول سيستدل بحديثهن الذي تقدم عنه خذي من ماله ما يكشيك ونزكي بالمعروف وكذلك أيضا بقوله تعالى وعن المولود له رسمهن وكسرسهن بالمعروف والقول الثاني يقول العقر في جحان الرجل غينا وفقرا فإن كان فقيرا أنفق نفقت الفقراء وإن كان غنيا أنفقت الأغنية ولو كان زوجته مفتع فالحضر لحاله هو ينفق على حسب حاله وهذا القول هو منهب الشافرية رحمة الله عليه والسدل لقوله فعالا ينفق بشعة من شعة فيه ومن قدر عليه الإسرى فاليوم منفق مما آتاه الله لا يكلف الله ندخل إلا ما آتاه ووجدنا لأ أن الله تعالى أمر الزوجة أن ينفق على قدر حاله فقال وما ينفق أن ينفق دوشعة من شاده دوشعة من شاده المعنى أنه ينفق على قدر ما وش على الله عليه إذا كان غني ثم قال في بيدي وما قدر وهو الفقير لأن القدر في لغة العرب تقدير التضييق ومنهم قوله تعالى وقدر في الشر يعني يضيق حلقة الدرور أن تكون ضيقة حتى لا يؤثر السلاح ومنه قوله عليه السلام فقدر له هذا كله القدر أصل التضير وهنا المقابل ومن قدر يعني كانت كان فقيرا فلنفق من معا سهلا على أنه في الغناء إذا كان من السعاء سراء من السعاء إذا كان فقيرا ينفق ألف الحسب لفقره فهذا نص واضح الجنال على أن حجره بالحجر وليس الحجرة أما الدليل الآخر الثالث قالوا يمثب بحال مشترك بينه وبينه فإن كان غنياً فلا إشكار وإن كان فقرين فلا إشكار وإن كان غنياً وهي فقيرة أو العكس مضر إلى الوسط بينهما فإن كان غنياً نفقة بسمه وهي فقيره ففقته ليسها لفقد نصفها اعطى الجن وصف بين 43 علامه يوتي انما بالوسط بين الغنى وبين الحق اذا كان حل المضمنيه للثاني فقيام والصحيح قال طبعا هذا القول هو من اهل الحنابلة ودرج عليه الامام المذهب رحمه الله عليه قالوا فجد عدايد كبير يفرق بين حديث هند وبين حديث وبين الايات التي ذُكرت ألا أن العبرة بحال الرجل وحتى الأحاديث أقولي على إستفاع أن تطحينها بالحيس ما تطعا وأن تكسوها إلى استفسيث هذا يؤمن أن العبرة بالرجل فقال النجمة بينما دل على أن العبرة بحال الرجل وبين الدليل الذي يدل على أن العبرة بحال المرأة ونقول يوفر وش miel مرة والذي يترجح أرذي أنه عند الله القول قائم إن العبرة بحال الرجل فالآيه نص واضح على ان بان العبره في حال الرجل ثرينه وبتر واذا قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما استطاعت فالمكلف بالنفقه هنا هو الرجل وبينت الايه الكريمه على انه يمسك خاله من بتقل دون انتفاء من المرأة ثانيا ان الذي من حديثهم تحديدا يتقبل ان قولها الشن قد من المال ما يطيلك وولدك بالمعروف فقدر هذا بالمعروف أيدي ما تجورب علي من نفقة جوجتي عليك ثامياً أن الحديث قالت فيه هندل إن أبا شفيان رجل شفيح من ولا يعطيني نفقته يعني ما يعطيني ما ينضغي أن يعطيه من النجل من النجل لا ينضغي ولا قال شفيح من السيك فرجعت إلى رجل فدل على أن المظلم قائم على أنه لم ينشق عليها النفق التي ينبغي أن نفقها في مثلا وإذن معنى ذلك لدليل قول الثاني دليل قول أن عبر فيها المرأة مجتمل والاجتمال فيه قوي والقاعدة أن الدليل لا تطرق إليه الاحتمال بطل به بالاشتبنال والشرق في رب الدليل بالاحتمال أن يكون احتماله قويا لأن هنا في هذا الحديث يقول على أنه انقصر في نفقتها ولذلك ما قال ما يكفيك بحالك الخلي على حسد حالك لأ قمت المعروف فردها إلى ما تعرف إليه من حال الرجل حينما قالت في أصل السؤال إن أبا سحنان رجل الشقيق النسيق وقعد السؤال معادل في الجواب فكأنه يبين لها خبئي إن أبا سحنان رجل الشقيق النسيق ولا يعطيني نفقة أو لا يعطيني من ماله ولا يعطيني عطية منه وإذا تقدمت لقولها شي نفسه كان ينظري أن ننظر إلى غناء ويرطيني نفقة نهلين من الأغناء ولكن لحال الآية قوية الدلالة في كون الرجل ينفط على عسل حالي ونص الله في هذا لا يكلف الله نصا إلا ما أتاها نص قوي على أنه لا يمكن أن يكلف الرجل بمرأة لماذا؟ لأننا لو كنا أن العبرة بحال المرأة وكان الرجل شقيرا فقد خلفنا غير ما آته الله وهذا راضح جدا من نعرف يكون قويا جدا ومصادما للآية الثمانية ولذلك مصادمة آية ليس كمصادمة الحديث لأنه ليس الحديث مجتمع وكان بعض المسائحين يقول إن الحديث هند لا ينصد من الاشتدال لكم وجد أنه متردد مجتمع من حيث العصر يعني هي اشتكت أنه, أنه شحيح من الشيء فردها للعرض ولم يحدث الحديث تمييه واضح ليس القضاه التي هي يجب توضح ان الغني ينتق بغناه وان الفقير ينتق فقره فليس هناك تعارض لأن القاعده انه ليس هناك تعارض من كل الا الى الصوره الذي هو في, في الذهن وانما الذي هم شناب الذين يقول نجمع بين الجليلين فالقاعده انه ليس كن بالجنس ولا يصح ان نذهب بهذا الجنس الا اذا ثبت التعارض ولما عندنا جليلان احدهما قليل الجلاله الشمس فان العبره في هذا الرجل بين الفقر والآخر المحتمل فيقدم الصريح القوي لأن القاعدة أنه إذا أمكن التربيح يقدم على الجنب لا يطار إلى الجنب إلا إذا تعذر التربيح أنه إذا أمكن تربيح حديما بالقوة وحديما على الآخر دمالك فلنجتم بالتعارض الذي يبنى على الجنب وبناء على ذلك القول الذي يقول العبرة سبحان الرجل أطلب قولين برينا ثم إننا لو نظرنا إلى البسور الشرعية لو أن تخاريث الشريعة إذا كدف بهذا الشخص نظره إلى حاله فهذا القول أقرب إلى الأصول وهو أرجحه إن شاء الله سلام إذا اعتبروا الحافل ذلك بحاله ما عند التنابل فيعتبر الحافل ذلك يعني تقديره النفقات تقديره كفوة بحاله ما عند التنابل نجل ما ذكرنا الحنابلة يتنعون للدنيلين ويقول عنده إلى حاله ما في الخلج يعتبر الحافل عن القاضى إذا تخاصم الزوجان قالت ما أنفق عليها إلا نفقة قليلة قال أنفقت عليها نفقة مثل تهمد الرقاب الغصف بينهما ويحكم فلو أنفق عليها ألف وغصف ألف وخمسمائة قال له أكلم للخمسمائة ويرزمه بإثناس والخمسمائة التي هي غصف بين النفقتين عند التناول هذه المثل إذا قلنا العبرة بحالهما معا كما هو مذهب الخلام لا يريد السؤال. قد تكون المرأة تقالب في نفقة مثلها وقصر زوج مرآها شهورا ثم تشتفي بعث ثلاثة أشهر أو أشهر ويتغير الحال ويتغير الأوضاع فقد تكون بحال الشكوى الأرجاق غالية وحال المظلمة الأرجاق ساسدة فهل ننظر حال شكوىها أو حال جنية وهل تقدر النفقة بحال الشكوى أو بحال المظلمة فاختار جزءا من العلماء من التقدير يكون بحال الشكوى ويكون هذا مجموعة من إفقاق في يعني تحمل المرأة هذا الحال ربحا وخسارا إذا كان أربحناها أو فيها خسارة عليه فالعبرة بالحال عند الشكوى ومع العلم من نظر إلى أنه ينظر بالإفقاق النفطة الخيفية فلو كان نفقتها أن يعطيها لما يكلف ثلاثة آلاف يال في حال الشكوى ظلط الأشياء التعصف السبع آلاف بغضعف نطالبه بالضعف لأن الزبرة بحال الشكوى لا بحال المألم الجناز فياتب المديرات تحت المؤلم قد رجل خائدنا اعتبر المسلم رحمه الله بحال الشكوى استدله بحديده قال اخذي من نال ما يكفيفي وولدك من المعروف فلم يردها إلى ما نظر وجعل الحكم مستأنفا طب هل على أن الزبرة بحاله يمدل الحاج عند الشفار قدرة داياتنا ومنحكم في الغلب بجملة ثانية قبل في يظرب للمنسرة تحت المنسر قدرة داياتها تيظرب للمنسرة تحت المنسر قدرة داياتها هنا ثلاث سور السورة الاولى ان يكون غنيين منسرين هي من اسرة غنية وهم من اسرة غنية السورة الثالية ان يكون من اسرعات صغيراتين ومتوسط في الفان الحينئذ يتفق صالهما بما دون اليسر ودون الغناء الصورة الثالثة أن يخلصان فتكون هي غنية من إسرى غنية وهم إسرى فقير أو العكس فإذا اتفقا في الغناء الزماء بنفقة الغناء وإذا اتفقا في العشر والضيء والفطر الزماء بنفقة الفقيرة وإذا اختلفا نظرنا إلى الوشق بين غناها وفقره وفقرها وغنى نظر الوشق مثلا لكما إذا كان الغنى ثلاثة ألاس والفقر ألف, الف وكان الوشق فإنه يكون ألفين كيفر الله ألف يجب نفقة الأسين قد من أركة من بلد إذا نظر إلى الغنى وغنى وفق يختلف طبعا نظر إلى المثل الغنى تبقاه فإن كانت من من أغنى الغنى نضر إلى أرفعه وأوسطه وأدنى كل شيء له قدر قد جعل الله لكل شيء قدر فهم يقولون إذا قدرت غناهما لفقرهما نظر إلى الحال لكن المصنف قال ينضر إلى أرفع الحال ينضر إلى أرفع الحال في الغنى وفعزت المسألة أنه إذا كان خبزها وطعامها بثلاثة ألاف في وأوفق الغناء مثلا لو كان الغناء يبدأ من الألف وينتهي بثلاث سالة تكون أوفطه من ألفان فينظر إلى حالها يوفق أو في الدون الغناء أو فأذنه. فأذنه يعني ما يكدم به ومخفضه تلفت إلى ما رحمه الله في طعام المرأة فالجوج يجب عليه أن يعطي طعاما مقدرا محددا نقول عليه الصاع عليه الصاع أم أن النفق لا تحذر ونقول له أنفق بما ينسد دوء هذا المعروف الصحيح التالي والأول قالوا إنه يجب أن تقدر ويستذلوا بأن الله تعالى وصف الإنسان بكونه مطعمة بأقل ما في كثارات وهو ربع صاع أو خلاف العدم فإذا نضر إلى كثارة الظهار ربع وإذا نظر إلى كسارة الفيديا في, في الحج نصف ولذلك تختلف الضابط اختلاف هذين القدرين لأنهما أصل في الشريعة وصلت الشريعة من يعطي هذا القدر بكونه مطعمة قالوا فيتحمها في كل يوم هذا القدر فإذا أطعمها كل يوم هذا القدر فقد أطعم والجماهيد مر علماعة لأنها لا تقتل وأن الأمر يرجع لي إلى فلا نقوم على الورق الصاء ولا نفس ولا صاء وإننا يتعمها بما يتوافق مع عرفها وبلا شيء وهذا أعظنا الثاني أقوى الثاني أقوى القولي أنه لا يقدر بحز المعين ولحما ولحما كذلك الإبام للحما اللحما الآن مثلا إذا نظرت إلى أجود اللحما يكون لحما الغنم وأجود الغنم الضعم ثم الهام ثم بعد ذلك نسخ الغنى على مراتك يعني نسخ الغنى يتصالح فقد يكون الغنى أخذ من الجدى بيد الغنى وأوسط الغنى أخذ من الأوسطى وأرض الغنى أو طبقة الغنى المطلقة يأخذ من الجدى بحاله على فلو أطعمها صرفها أن نحن الدجاج مثلا نحن الدجاج هو من رسول لكن معروف كثرة الأمراض الموجودة فيه وكثرة الأبرار وعدم كوابك صحة إن كان في كذين الأحوال خاصة إلا كان يعرف بالفضلات أو كان مما لا يتناد إطعامه فلا شكنا هذا فيه إضرار حتى من الولد إذا ثبت هذا أو كان في جيئة لا يخصمون إطعامه وهكذا بصية الدواجن إذا كان ألفها لذرد هذا ليس يشرف لهم نافقة ولا يتفدي له لما قرمنا أنه, أنه على الوالد والزوج الزوج في نفطة على زوجته والوالد في نفطة على ورد أن ينتقل له يبحث لو يبحث إذا جبل أن نطعنا باللحل لأجيديه أطعنا من الدعم إذا كان من عوصته مثل ، فلحنا الإبن فلحنا من إحنا الإبن إذا كان من عقله وهو، لحو الدجاج والداج في الحنام ونثى أطعنا من العقل وقد يكون بعد هذه المحنو أفضل من الدعم وقد تكون بيئة يفضل نحن به ويكون أفضل ما يكون وقد تكون هناك بيئة يفضل اللحن مثل الطيور وتكون وقد يكون نوء نوع نوع الطيور وقد يكون بيئة هالأشناك من أديد الأشناك وأوسطها على كل حال ينظر إلى طعام مثلها من هذا الشيء إن كانت الإيجاني أو اللحم ما يؤتدم به فلو أنه أراد أن يطعمها دون أن يطعم ما يؤتدم به فإنه قد قفشه مثل الوالد رجل زوج عنده زوجة وأولاد يطعمه مثلا يطبق بعصماء هذا الرجل لدون ما يؤتدم به أول عرض مع إيدان بدون لحن فأنا لا يقول أنه يضرب البدن ما نقول أنه فيه ضرب يضرب البدن لأنه يحتاج إلى لحم يكون فيه قوام البدن وقوة البدن فجرى الضرب عندنا أنه يكون للحن أن الإيدان للحن لكنه قال ما أعضى عنه أنا أولا كنت مطالب بشيء من هذا نقول في هذه الحالة أبحث وأنقصهم أن جرى الضرب أن مثله يوطع له على كل حال إن كان اللحن من دهين في العنعام أطعم من جهينة العنعام إن كان من أديده من نسله في عرفه فالواجب الأجود وإن كان من أوصته بالواجب الأوصط كان من أقله فالواجب الأقل ولا يبني الغجن أو لاذا بما يراه من نفسه يكون قوية بدم قوية النفس في القرآن الله أريد أن آقل من الأشياء العادي وما أريد أن ولا ولدي أنا ترف وأنا هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح ولا بتريد لا تعودهم على الترف لا تبالب في حقهم الذي رأيه أما أن تعطيهم قدر التفاية هذا ليس من أكثر هذا قيام بالواقع ليس للإنسان في على واردنا أنه واجب عليه في الأصل فيفرر في هذا القبيل وبعض من قولنا يريد أن يردهم على شرق العيش وعلى قشون وعلى قناة ليس لكل إنشان أن التربية ليس التربية للأكل ولا المندس التربية تربية من الروح وأنه إذا ظلس في قلبه تقضى الله عن ذلك وأن الزود والوارد الذي يكون قدوة في قومه وفعله ويضرس في أولاده معاني طيبا كريمة فإنه قرقان بحق ولده على أكمل وجوهه وأكمله أن أن ذلك عن طريق الطعام والصراف قد يكون في ذلك الظروف وبقدر وفي أحوال خاصة هذا شيء استثناء لكن أن يكون شيئا مطاردا فلا لأن هذا يششي سفيرا في الأولاد ويشش بالزوجة فالزوجة تتظرر بين أخواتها وقريناتها وأهلها وذويها ومجتمعها لأن تتضرر إلى أن تتضر عن حقنا ودخل الشيطان بأسفاد بأسفاد جوجك أو جوجك فيتحمها الخزة والإدامة واللحنة بالنعروف في هذه الثلاغ والإدامة يؤتدم به لذلك الخز لما سلقد كان وقم خز وإدامة أخذ مثلا كان من برد سلقد كان يعفض أو وصل على أرعفة فإذا صنع عصب مثلا كالعصيبة ونحيها ندد لهم الهدام فهذا الهدام الذي يكون, يكون قويا نافعا باللحم فذكروا نسمح هذا ولا جارة لئات المسيئة لا موجود في هذا الشيء حتى لجمعنا نجد الأب أشياء الخبس ونجد له يعني اعتدم ونجد قوة في هذا الذي اعتدم به إما أن يكون معروض ويكون مع الهدام مثل اللحم فهذه الأشياء ذكرنا رحمه الله وهي موجودة في أعراف المسلمين وتكون طواما في أقواتهم هذه هذا من المسلمين الذين كان دينهم عادوا في المسلمين قول تعالى بالمعروف والقاعده ان العاده متحكمه وهذا ذكرنا ان نرجع الى بيئتها وفي امثال الحق امثالها من المثال فنبقيها بما يعني لو كانت المدينه التي هو فيها الاغنياء فيها ياكلون اللحم وتكون مدينه اخرى فيها أهلها ويزوها يأكلون نوعا هو أجوب وأطرع من هذا النوع الموجود في البيت. لا نطالبه لا نطالبه بما في المدينة الأخرى إنما نطالبه بما هو موجود في قريته أو مسكنه أو مكان عمله الذي انها خلاله ينظر إلى أجوب الطعام فيه إلا إذا كان فيه ضرر بها أو ينظر سشتها فهذا شيئا آخر معين؟ وما ينظر مثلها بسهرين وغيرين كذلك كشفة فعند نبينا الطعام كشفة ينظر إلى كثوة الإجدهاء في بيئةها والمحل الذي هي فيه نعم ينظر إلى الوسط إذا كانت من أوسط النشاء غنى وفقرة وإذا كان من أوسط الناشي غنى وفقرة نرى أن المرأة الغنية تلبش مثل في حدود ثلاث نأتين قبل ثلاثمية في زماننا يعني إذا نضرنات تلبش في حدود مثل ثلاثة آنة. الغنية والوسط في حدود والفقيره في حدود 2000 والفقيره في حدود 1000 فان اعلى جمل ثلاثه ألف والوسط 500 في هذه الحالة ان كان من الاغنياء اذا كان هنا الاغنياء انفقوا في سوق الاغنياء فلا انسان وان كانت من الفقراء انفقوا في الفقراء بان الى زاد تاجرهم ال1000 فقيرا فانفق ب1500 وانفق ب دون أن يكون همنا تبر وقصف لمبينه وبين الله عزيزه لإدخال الشرور على أهل وجبر خاطر الهين لاختساب الأجل عند الله فهو داقم في عمين يقول عليه السلام خيركم, خيركم خيركم لأهل وأنا خيركم لأهل هذا من الخير لهم شغيرة ألا يكون يعني هناك خيم يفيدها أو يضبع دينها أو يتسبب الفتنة لهم في الألبسة الألبسة والأكسية اللي فيها محاسا للكفار أو تعين الكفار عن المسيين أنا في ذلك فهذه تبتقى أن لا نجدها ذلك وأن لا يشتكى على نفس الشيطان الجثنة بكثوتها بهذا اللعنة المعرفة المعرفة وللنوم مراشا وليساء وليساء وليساء ومعرفة فهذا بالإشاء للمحلس وهو أساس الزوجة فهناك طعامها ولباسها وأساسها فلها أساس المعروف وإذا تجوج البرأة سنواجب أن يؤثر بيته بما بي يتبق مع حال النوع وليكون هذا الاساس بما تركه القدير في منايمه فقال ربنا وللنوم فراش وانشراش تكون فراش النوم بحاله واغيا فقرا هنا بينهما فاذا كان غنيا ياتي فراش الغني واذا كان فقيرا ياتي فراش الفقير لا بد من وجود فراش نعم وليحاء وليحاء وإذارها التي يجرون بها وما حذى وما خذى الوجرة ظل حذى هذا الأثاث طبعا نشك العرف مختفى في القديم هذه الأشياء أمور كانت بمدركة وكان الناس عافية من شتن التي يعني صدق رسول الله, الله عليه وسلم سينما تشف الله له عما يكون من الشتن فأخبر عن عظيم ما يكون من الأمة نحن الرجل القديم لا من للقليل من أمام ومع ذلك تجد موعة بشانعة مطيعة ببيتها تكتفي في القليل وهذا القليل خرجت منه. من الذرية ومن الأمة من نفع وقاد الأمة علما وعملا وصلاحا وتقرى مما يدل على أن المظاهر اكثر كل شيء يعني الأمة هذه قادة العالم من المسيق إلى المسيق وكانت على أقل ما يكون الحال من اليصف والربع والقناعة لا كان في المرة تشير إلا بالرغاء عن الناس اللوحي ثالث هذا هو علم المعلمة الإسلام والفرمال كانت عليكم وثمسيني وأما اليوم كما قال يعني أخير من الإسلام تجده شدعان ريان جالسا على إيكته قبل أن يذكر الله في النهاية نشاء الله سلام ولربما تجده شدعان ريان جالسا على الإيكته يستهدئ بالإسلام وبأهل الإسلام وبأهل الاستقامة فشاه ودهه وخريف بسانه ما يحمد النعمة وراء العثمان وفيهنا الخير والبرك والخير الذي عطاه مهر عزيز جلاليا لأن الله ندعى وكل هذا بسبب العدم الشكر وعلى كل حال هذه الأمور ذكرها العلماء على أساس أقل منه. في جناننا طبعا مثلا أساس البيت يكون بيئ بدا هو أجانب للرص هناك ورص للنوم تكون للغني تكون للفقير تكون للمزوجة إن كان حاله حال الغنات جعل أثاث بيته أثاث الغن واتقى الله على سيد جوجته لأنها تزوجه مزوجة أخواتها وقريباتها وهذا يضبها إذا كان أثاث بيتها أعلم نقص مع قدرة الأوتها على أن يثق عليها فقط في أطنها وهكذا بالمثل لما يكون من هذا الأثاث من الفراح وفراح بيت نفسه أثاث موجود فيه الشيء الزائف من أصول أن في ذدغ وفي إسراء مثل العربيات التي تشترى وهذه الألوف التي توضع المظاهر الشكلية التي لا قيمة لها ولا نفعلها هذه صاقطة يعني ما هي فتوبة وليس بميزم بعرف يعارض الشر لأن هذه الأشياء لا فيها فائدة خلونا نعيشها مثلا عربي مثل العربية فيها ثلاثة أو فيها ثلاثة ثلاثة توضع فقط عند الواد ماذا تنفي عن معارضها ماذا تنفي بغير المظهر هو أن الشكل تنفق فيها أربعة آلاف أو خمسة آلاف إلى ما لا يقل عن خمسين أو مئة ثلاث من بعد ثمين فقران كل تذهب هذا الشيء الذي لا معناه هذا ما أقول بالعرف. هذا ليس بعرض شرق العرض أولا حتى تكون الصورة واراة أولا ألا يعارض الشرق أن يكون هذا العرض غير معارض للشرق يعارض الشرق لأنه يقول قائل هذا جربي العرض نقول نعم شرط ابتكان الى العرف طال ولهن من الذي عليهن من المعروف امر النسب قد المعروف وامر ان سن ندخل العرف شرطه الا تغنم مخالفه الغريب خلينا يحكم شيئا بال100 و200 و300 و400 و500 على أنهم فقط صوره وزينه في البيت لا ينفع وليس في ليش على هذا اسراف والاسراف منافكه للشرع الذي يخالف يخالف لا يعتبروا برسا معاك وغيرها يقولون إن العادة لا يكون لا تكون محكمة ومستكمة لا تكون مستكمة إليها إلا إذا وافقت الشرع أو كالب على المقاحات يعني الأشياء مباحة التي لا تفعل الشرع قالوا وليس بالمفيد جري العيد بخل في أمر المضيء المعيد وليس بالمفيد جري العيد يعني جريانا هادية بخل في أمر المعيد يعني بالخلاف الشرع ومن هنا قالوا لو جر العرق بالمحارفة للشرق بإسلام ثوب أو جرى العرق بزينة من بشاة كل الرجال ونحن ذلك من الحرمات لا يكون قصمه أكثر فإذن الشرق ألا يعالغ الشرق ثانيا أن يكون هذا العرق مضطريبا ما يكون لبعض الناس في مجاله فإذن يرزمه بفراش الغهال وأساثا فيه هي أكثر أن يكون بذله المرغمة والفقر فيما يكون في حدود الشرق دون أن يكونوا مرتكباً من أحضوراً ومنتهيكاً لحد أو خرنة من خلوات الله عزيز وجلال ولذنبول في حضرهم جنين وزليل أي بالنسبة للجلوس في ثمانين فراس فراس البيت في القديم ثاني حقيقة والحقيقة طبعاً كان من ساعة النخل وأيضاً الجديد في الجريد من الخيوط من الساعة هذا كان في اعرارهم في القديم لان مكابل هذه الاشياء يسنعها المسلمون ويلتفع conseجم به المسلمون ويسروها المسلمون اموالهم طرف Europe وكان أعداء اسلام الشرور من المسلمون المسلمون لحافظينهم ولذلك لما كان المسلمون هم الذين يسرقون حادثهم كانوا بخير ونعم اموالهم لهم لا تجد احد قبل لان تجد احد عظماء عن العلم قل لان تجد احدا دون ايورкої استخاف لأن الله وضع البرأ له فقدر الخير حتى أن الرجل يصنع من, من سائز النخل فراس بيته ويصنع ثقف بيته من النخل من جديد النخل من جذوع النخل ويصنع منه صفرة طعامه ويصنع منه الكرسي الذي يجس عليه ويصنع منه المروح التي يروح لها كل شيء كان من البرأ التي يروح الله على كل المسيح ولا يظن أحد أننا نتكلم عن خيالات وأننا نحن نتكلم بهذا لما أصلح الجعب يظن أنه منقص وهو ثمان ويظن أن هذا النجم وهو شرح ليس بعيد أبدا هذه الأمة التي كان في كانت في أوج عجها وعظمتها كبكان كانت في مبادئها لكن منذ أن هذا المسلم وراء الأعداء أصابت من التي لم يكن يجعل الله عنه إلا إذا رجعوا إلى دينه ورجعوا إلى ما كانوا عليه وضع الله من الضرسة فالنفصة والكشوة والحصير والفراش يرجع فيه إلى العرف كان العرف رسائجاً وجارياً بالغنى الغني أنه من الفراش أفرشها ونقول له يجب ألوتيه بالفراش إذا كان من يتسمى بالمفصل هذا نفس الشيء أفرشها منه ولكن إذا كان, غني إذا كان غنياً فمن الأجول وإن كان فقيراً فمن الأقل ويقاف على هذا بقية ما يكون من لوزن نحيطه أساسحنا ومن فقيمة تحت الفقير من أبنى هم من برده تدعي تتقدم هذا في أعلاوه هذه في أدبان قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدع ما يمكن أن يطالبه هو المنطق نفقت الغريء وهو فقير هنا طبعا من نصنف الله عليه نور إلى أن المرأة لها حس يعني يتقدر نفقة بحالة ونحبيننا أن المرأة ليست فقيمة إنه من الكفت إلا الرسل. العذر الذكاء الرسل. وبناء ذلك على ذلك يعني نفس على انسان إن كان غنيا أصدق رسفة من نفسه كان فقيرا في عشر ذلك. نعم. ورد من يدافنه. نعم. وما ينظف نسلها ويبنظف عليهم. نعم. وليده عليهم هو الأساس الذي يتقدم الفقصير. نعم. وللمتوسطة مع المتوسطة. نعم. المتوسطة يعني من كان طبعا هو كل ما ينظر إلى جثنين إذا كان متوسطين أو كان غميين الفقيرين وذا قال الموسرة تحت الموسطين وللفقير النهز الفقير وللمتوسطة أما إذا كان مثل ما ذكرنا من عبر بحام الرجل فحين يذن ينظر إلى حاليونا وفقرا إن إذا كان ورسطا بينهما قدر نفقته بنفقته الوحيد والمتوسط بين المنخفض والغنية مع التوقير وارجوهما ما بين ذلك فقط هذا غنا خالد فنادى برحمه الله من من ذكرنا من ما ذكرناه راجح من مذاهب الشافعيه فقال انه ينظر للغني من الفقير والفقير مع الغني ان الوسط فيما بينهما وسط وقلنا الصحيح الابره في حال رد الله بحالي المرأة فلا تأثيرا من المرأة في النفط يعني بسم الله الرجل يكون لفضيلة الشيخ وأستر لكم المثوبة أولاك فضيلة الشيخ إذا كانت الزوج أكثر من زوجة وبعدهن لديها أولاد ونطرى ليس لديها أولاد هل على الزوج أن يستاوي في عبيره؟ أو ينظر لكم الزوجة؟ بسم الله الحمد لله والسلام على رسولنا وعلى آله ومشاهله ومشاهله ما دعت؟ السؤال متعلق بشقة القسنة بين الزوجات والعجل بين الزوجات وإذا كانت الزوجة, فإذا كانت الزوجة عندها أولاد زادت لنفقتها بنفقة أولادها مثلا عنده زوجتان واحدة منهم من الاثنين ليس عندها أولاد والثانية عندها ثلاثة أولاد رأس كل واحد تتنين هما ضربوا مثلا نفقتها تتدوكم شئ أسليا والأولاد كل واحد منهم يكلف بأثين هذه حينها ولدان معناه لها تستحق أربع لكل واحد مئة ريال والأربع مئة ريال التي رأس لها 900 أثريال وعطيها 900 أثريال 500 أثريال يستحق لها و400 أثريال لأولادهم والتي لا ولد لها يقعيها فقط 500 أثريال لا فقط أربعة ولا يلدمها أن يجيد لأنه ليس لها من موجود بالزيادة هذا أصل أن ذات الولد تعطى نفقة ولدها لأن هذا ليس لهجم إنما لولدها وهذا لا يبدأ بالعجل والقصد لهم الزوجات الله تعالى أشهدك الله صبيرة الشيخ هل ينظر أن تطالد من الناس في أحدها ويطعان من المسلمين من الناس هل يعوذ والسلام؟ هي تطالبك تسرما تسرلا إحسانا منك على الله نظف عليك وبارك في مالك وكم من زوج موفق كان بصوله على أهل زوجته خيرا وبركة تجدوا لا يقصف في الإحسان في إلى رحمه تجدوا لا يقصف النفقة لا يقصف الجاه إذا وجدهم حاجة إذا وجد منهم حاجة من فدها أو خلقانوا بها أو نظر إلى أنه مستجيل إلى جاهه وشرفه تذن من الشفيع فكان نعمة الرحم للرحم للرحمة وهذا من توفيق الله أن يحيش مرضياً عن مرضيا عن دين والديه مرضياً عن دين قرابطه مرضياً عن دين عسيرته مرضياً عن دين رحمه تسأل أن الناس فيه فلا يكبروا إلا ويقول نعم الرجل حافظ للرحم ورسوله وما استقالت الأمور الأمة إلا بهذه المخرونات والفضائف أن تجد الرجل ينظر إلى مقام المسلمين ولا ينظر إلى مقام فقط الإجزاء نقول أنه ليس بواجه عليه إنجامه وليس من حق أن تنزل في هذا ولكن ما فتحت عليه سبب رحمة إن أردت أن يحنت الله وإن أردت الخير والبركة يحتفظ فإنه والله لمن يقضح القلوب أن تجد الرجل قوي يلهمة ينظر إلى الفقراء يميناً يسماناً ويلهب في سج حوائده ولا ينتجه لأقرب ما فيه وتجده يضيق الله عليه المال فينظر إلى قديده يدقق في كل شيء وينظر إلى الغريب وينظر إلى الغريب ولك عند التفاية يقول هذا نسيح وإذا مظر إلى قديده يدقق في كل شيء فنواجر إلى قديده أقل ما نظن أنه قريبه أقل سيصرب عنه كل خير منه فهذا نصر الله من الشرمان هذا من الشرمان ومن توفيق الله من عبد وتسجيده وإلهامه الضشد أن يبقى بأقرب الماس ولذلك الشيطان قعد الإنسان بالرسل وانظر إلى أي مسألة تجد فيها إحسانا إله قد ذائف الشيطان يفقه العليس من مجاحن التي لا علمها إلا الله تارا يقول لك لا تأتيه إنك إذا عطيتم أفشدت وتارا يقول لك إذا عطيتم تسلطوا عليك غد يعتوك تارا يقول لك إذا عطيتم يذهبون لخبرون الوالد والوالدة والوالدة والوالدة والغدان عليك ويكون فقيف ما يريدك غدد الوالدين وليس وال الله سلام ولا يريد من عن الخير من العبد هو يريد أن ولكن الموسفق السعيد يقول انا اعطي واما العواقب على الله انا اعطي وارجي من الله رحمته فيجد ان الله علم ان تلك الوساوة في مجرد ما يعطيها يجد في قرار في قلبه من آسل الفرس والخير وهذا مجرد فليس هناك اشياء وجدناها اكثر نفعا واسرع في اسمعاته مثل سلة رحمة من افرح الاشياء فرسل على الانسان الاخوان الاخوات اولاد الاخوات اولاد الاخوات الاعمام الانما أولاد العلم الأن أولاد الأنمى أولاد الخال أولاد الخالة المسارع إليهم وقضاء حوائجهم تجد دونه من الفتن ويحمل الله بقيها ولكن ما يمتزع قدمك على أول الطريق إلا لفحث من الله الرحمن الرحيم لأنه قال فمن وصلها وصلتك فتجد برحة الأنم وتجد برحة الرشق ينسأ له في آذن ويرسط له في رسي ويداد له في الأنم ومن أراد أن يتجد ذلك النساء طالبين عن العبد يحرص الإسلام أهل الزوجة جاءت من الزوجة والشكل أن أقرباءها تأثرت وقلت لها أرشلي وأرجل من الله أني جميلني معك حقك وحق أهلك عظيم الشيطان يقول لا كل هذا كلام يعني كذا هذا كلام تحذف مشكلة وما تذهب يتطوله من والدين قلت هذا كلام تخلقهم عليه غدا سيأتوك وتحذف بعض العطاء وكذا نفطح يتكلم بآئشة ويتهمها بالزينة وهو قائم أوده بعد الله على أبي بكر في صدقات ونحقات ومنذ أن تقلم أقصى عن الذكر ألا يأتيه في منذ القرآن من فضل صدق الصمامات في رجل يشترى الفرية قدس يعني ليسا ماك أعظم بعد الفرية من قد فأمره ماهما يشتن فيه كان رجل يتنادي الأمناه لذكر الصديق المنعت يقول ولا يأتي إلي أصر منكم السرحين يؤتوا إلي التربى لا يأتي إن هاهم يحلقوا عن فضل الإسلام القديم من فضل انه اذاه اذيه عظيمه وقطع الرحم الذي بينه وبين ابنه لديه وفي راشهم المخمل يعني انا من ناحيه دينيه كرا دراسه مستقيمه ومن ناحيه الرحم المنفرضه فهمها بالتعان وقريبا في بناء الانسان وهذا القلب كله ومع ذلك يامر القران بالاحسان ولياخو ولينقطع أن الى الله و فأني ذات مقدرة متفوثة على نشك وخاطب بيها ببطر رضي الله عنه فامتنع أبطر رضي الله عنه وكفر عنها ورجع إلى الخير الذي كان لن يكون قد ذاله وعلى ما كان من نشك فالواجه الإنسان أبداً ألا يفوث مثل العالم وللمطرومات مناء الشمسة الله عز وجل عليهم وجعلهم مفاتيحاً للخير مغنظة للشرط من الناس من جعله الله عز وجل يشوي نشه الجراء مرضات الله الله يقول ومننا الناس ليس كل الناس من يشي نشه الجراء مرضات الله يجلب الإنسان من تأتيه زوجته في ضائقة لأبيها أو أمها فإذا بلغته الضائقة قامت له الدنيا وقعدت كأنه وأبوه كأنها أمه وقال لها أجلي لكم بخير وعرزنا الله من من معك ثم قام وفت الخنة حتى ولن يتخلت وكم في قصص السلف من المواقف الجميلة والحوادث الغريدة في الإسلام الأرض ما هذا صاحبها إلا بكل خير في بيه ودنياه وآخره بل منهم من كان يفعل إشاء تعثير من الرحم فيقابل هذا الإحسام ويقف موقف الزليل كله إحسام لأختي أو جرحي اتصل به بقريبه ليس رحم هو أحد الأخيار كان له زوج لأختي فضرب زوج أخته ذات يوم طربها من بيت وكان هو المغفل وهذا يحدثني بهذا الرجل وكان الرجل الذي هو أخ لهذه الزوجة هذا من القرآن من أهل صدره الرحيم رحمه ثم عليه كان الأصدقاء الظالب ومن الناس الذين قلّ وجوده في هذا كان من أكرم الناس وأطهر الناس وأصبحوا من نشر فيما عيثين أحسبوا ولا وإسراء الله في ذره من نشر فكأنه كان يصدق رمضان ولا يخبر من النفسي حتى ينلأ من الفقراء يرضى ولا يمكن أدغل أن يصدر إلا إذا كان أو يتغذى أو يتغشى ويختفر مضالك أو يتغذى أولوك عشر في أيام العجية إلا بغي أبداً هذا مما أعرف عنه هذا الرجل يحدثني رحيمه بعد النبي يقول أهمتها وضربتها وأخذتها رأ... النبي وكان رجلاً على قبيلته يقول ففوجيت أنا جالسي محلي بعد صلاة الله في عجل الظهير إذا به قد هجل عليه وأنا أحترمه كهيراً لكني طهش حرق ميقاً عن شدة الله تعيده قمت دخل وقبل خشمي على عادة الجماعة يقول هذا كبير عن جميع طب إني مختب وأنا المسيء الذي يقبل خشمي واسمي أسألك أن تأفر أخلاك وقل الله ما تعنى لك نسيبه بك يعني شيء من كبير لتخريبه الرجل ينزل أسرع هذا منذبه وهذا الرجل له مكانة وأعيان المجينة الذين لهم طبوا وله مكانة كبيرة ومع ذلك يأتي بكان طحين وهذا ضعيف بقى في بكان ضعيفة حال ضعيفة لكن هو يجب عنه به يأتي في عزة الله يقضي الله بمجرد مجأة رجل تشعر شيء هو هذا يقول ماذا فعل أو أرخل له رجل من أبي يتفاهم عليه لا أبدا جاء يضدر قدميه إكراماً للأرخ إكراماً لوالديه لأن الوالد للا ناسي أدر بضر الوالدين لك تفح. ترعى الأرخة ترعى فلدة تشديده ترعاها في شؤونه وخاله تعلم هذا يشعر حاله يستثير يقول والله من المتبسل حادثة ما أستطيع أن أرفع وجهي في وجهي ما أستطيع أقول إذا أبرت معه مناسبة أوجيه يقول خزينك فجلاً عظيماً قتلني يقول كثيراً قال ما أظن أنه يعني أنه يدبر هذا أنه ركاء منه أدبر لكني أعرف أن هذا جاء من بيديك ومن ثمانة صدري ومتحصي على الأشي أعلم هذا ما أتكلم قال بهذا الموقف فأصبحت كل ما أجد أصبح حتى تستأكد عليه في ذاو الأحيان كدير التي تغضي يقول أبداً وقال في القدير كنت ربما أغربها وضربتها أكثر من المرة وآذيتها يقول لا تلك المرة لما كانت من أمور شديدة ضربت هذه يكون في الشهد فمن بعدها يقول ما رفعت يدي عليه وأصلحت بهذا الموقف وقال أشكراً الإنسان الموفق موفق فنسأل الله العظيم ربنا الشيطين أن يسر أن يجعلنا ما هو خير وأن يسره لنا آخر جعوانا الحمد لله رب العالمين